صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين وإلى مدين أخاهم شعيباً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 قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصْلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا أَوْ أَن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لَأَنْتَ الحَلِيمُ الرَّشِيدُ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنَ الرَّبِّ وَرَزْقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إلَى مَا أَنْهَكُمْ عَنْ In urid illa alislah mas taatht, wma taufiq illa billah, alihew taakalt w alihew unib, wya qoumi la yajriman nkom shiqaqi ay yucibkom.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 إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحمتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز قال يا قوم ارهط اعز عليكم من الله وراءكم ظهريا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 وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي ديارهم جاثمين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 Bisarifdu almarfud, zalik min amba alqur'an qussuhu alayik, minha qaimu wa hacid, wa ma zlamnahum,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 إن أخذه ألم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجمع له الناس وذلك يوم مشهور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 ma yabudu haaulaa ma yabuduun illa kama yabudu aabauhum min qabl wa inna lamu wafuuhum ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولو ل كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم مريب وإن كل لما لا ربك أعمالهم